قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعد راضي يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله أن يبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا ماكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون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 وإن ربك لَيَعْلَمُ مَا تكن صدورهم وما يُعْلِنُونَ وما من غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص عَلَى بَنِي إسرائيل أكثر الَّذِي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينه بحكمه وهو العزيز العليم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تحيطوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا يَظْلِمُونَ فَهُمْ لَا يُنطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يؤمنون.